سنده و دروس استراحه و درس 4 و درس 5 اليوم درسنا على الراد لا يقول عبدي وأمدي باب لا يقول عبدي وأمدي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أقضع ربك واضح ربك وليقل سيدي ومولاك ولا يقول أحدكم عبدي وأمدي وَلْيَقُلْ فتاي وَفَتَاتِي وَغُلَاةِ هذا الحديث في الصحيحين في البخاري وغسل واللطف المفتور هنا في الصحيح أي في الصحيح البخاري هذا لطف البخاري وليس لطف غسل مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد قال أن التلطف بهذه الألفاظ المفتورة وما ذكرنا قبل ذلك أن من مقاصر هذا الكتاب كتاب التوحيد هو ذكر التوحيد وما يتعلق به من وسائل تؤدي إلى كمال التوحيد وأيضا يحذر من الشرك والوسائل المضائلة إلى الشرك فمن ذلك ما يقصل من بعض الناس من ألفاظ هذه الأقصص تخالف العقيدة تخالف التوحيد إما تخالف كمال التوحيد أو تخالف أصل التوحيد والواجب عن المسلم أن يحفظ منطق منطقه فلا يتكلم ولسيما فيما تعطق بالله عز وجل وبإسماء وصفاته لا يتكلم إلا بما هو من الشرعيات فلذلك صاق المصنف هذا الحديث في هذا البال لضبط بعض الأنفاف ضبط بعض الأنفاف فمنها قول بعض الناس يقول للعبد عندما يرضي سيده أو يطعمه أطعم ربك فهذا يوهد فهم خاطئ أطعم ربك فقد يفهم هذا مع أن القائل لم يقصد هذا لكن قد يسمع مستمع ذلك فيسيء الفهم فبدلا من أن يقول أطعم ربك أطعم سيدك أطعم مولاك واضح وكذلك بالنسبة للرجل الذي يملك العبد بدلا من أن يقول عبدي فلاني فيهم هذا عبودية الزل التي لا تكل إلا لله فيصحح المنطق ويقول هذا غلاب هذا فتاة بل كما قال الله تعالى إذ قال لفتاه واضح إذن هذا الباب القصد منه وهذا معنا هو ضبط الألفاظ ضبط الألفاظ لأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة التوحيد وتنافي التوحيد فقد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خليف إذن هذا هو المقصد من هذا الباب وهو التأدب مع الله في الألفاظ أو ضبط الألفاظ عند النطر ولذلك قال مناسبة هذا الباب أن الترفز بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الرموبية فنوهي عنه تأدباً مع الرموبية وحماية للتوحيد بسد الظرائع المغضية إلى الشكل جناب التوحيد سد, سد الظرائع أو الوسائل التي تصل إلى الشك سد الظرائع التي تصل إلى الشكل قالوا في الصحيح أي في الصحيحين لكن كما قلنا المقصود هنا في الصحيح يعني صحيح ايه صحيح البخاري